لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسفوه فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون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 بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يستون بالذين يسلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير